من السماء وما يعرج فيها، وهو رحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة. قل بلا وربي لا تأتينكم عالم الغيب. لا يعجب عنهم.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 إِن شَأْنٌ خَسَفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقَطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب وَلَقَدْ آتَيْنَا آدَمَ مِنَّا فَضْلًا يَادِ جِبَالٌ أَوْ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَدَدْنَا هُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَبَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِمَّنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَطَّتْ بَيْنَتَهُ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيدٌ قُلِ دَعُوا الَّذينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَنْكُونَ مِنْهُ أَلَذَّرَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِنْ ضَحِيٍّ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 ان السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكَ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لا تسألون عما ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفاتح العليم قل أروني الذين الحق به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا مشرؤ ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم معد يوم لا تست تَسْتَرُونَ عَنْهُ سَاعَتَانِ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عند ربهم يرجع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 بَلْ فَنْتُمْ مُجْرِمِينَ وَأَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُونَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ لَيْدٌ وَالنَّهَارِ إِذْ ما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما ورسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعدبين قل إن يَسُطِرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ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 Kul in robbia bezúrt, ez valódi mahiya, sha, uninna ibadi hiwaya kodi rula, wa maa, fa potum, shahiya, fa huaya, huaya, أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قالوا أباؤكم وقالوا ما هذا إلا إثم مفترق وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَنَوْا مَعَشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا فَكَيْفَ كَانَ نُكْرٍ قُلْ إِنَّمَا لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادَا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٌ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ In Algeria inna Adam Wahuada Kulishay Kul inna Robbya, Kodif, Wil Hafi, فَإِنَّمَا أَظُلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِّهَا تَدِيتُ فَبِمَا يُوحِي إلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ نَقُولُ آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ التَّنَاوُثَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَأَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ